ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى.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 فعلا أو نتخذه ولدا عسائيا فعلا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد امي موسى فارغا ان كادت لتغدي به لولا اغرقنا على قلبها ان كادت لتغدي به لولا اغرقنا على قلبها لتكون من المؤمنين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 فَقَالَتْ هَلْ اَذُلُّكُمْ عَلَى اَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ أَرْدَدْنَاهُ إِلَى اُمِّهِ كَيْ تَفْرَحَ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون